يسر نوصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه الفلاوة <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النفس ما حين من طول دي الى وا ديكو بتم مو بك سادق لي في عبادي واذق لي دم نصي <تصفيق> يا ان يكن نفس قطمى اني يودعي الى او وي غانفيلي <تصفيق> ايزا وخولي دام لا Yeah! لَيَأْتِيَ قَوْمِي غَيَ أَصَابُ يَكُوبُ أَهْلًا قُوَارَنُ لُبًا أَيَأْتِيبُ أَن So Səsəl, səsəl, وَهَبْنَا إِلَيْكَ فَذْكَرَ فَبَدًا أَوْ أَصَغَمَ فِي يَوْمِ الْهَا دِي مَشْرَرِ يَفِي مَنْزَى مَكَانَ مَنَذِ الَّذِي دَامَ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, وتواصلوا بالصبر وتواصلوا مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَكْفُرَ بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ go mm -hmm.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 أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَلَيْهِمْ مَارٌ مُقَدَسَةً بسم الله ما خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى إِنَّ مَا يَكُونُ لَنْ زَائِلَ فَإِمَّا قابل الحسن فسن يسيرون الليول واما ما بان وكذب بالنقوش وَكَانَ ذَلِكَ الْحُسْنَى فَسًا وَيَسِيرُونَ النُّورُ وَمَا يُؤْمِنُ عَنْهُ لا <تصفيق> علينا <تصفيق> لا إِلٰهَ إِلَّا مَنْ ذَا الَّذِي كَانَ ذَا عَوَاصِم وَسَيُذَمُّ نَغَلًا وَسَيُذَمُّ وما لأحد عنده مَنِ أَخَذَ نُهَى الضُّبِّ مِنْ Nəyəm təhvu min liqməti tüzə illa